من المؤمنين رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من تظا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبدله لقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بالنصر ولا ينصر أن الله ما ينصره وامتدح سبحانه المجاهدين إن الذين آمنوا والذين هاجروا جه في الله اولائك يرجون رحمه الله يا ايها الجيل الجديد ويا سليل الطهر يا برد اليقين كن باسم ربك قلعه للخائفين ومنهلا للظامئين وكن رفاص كن قصاصا كن جذورا كن طيورا على الله ولا غير الله الواحد الم صراط عيف عالي الشان سبحانه هو اللي يفك طوبي ذوب البارو لها الأول والثاني هو أسطى ميزانه يشوف الرجال اللي تجاهد بدون حدود ولا هزهم صوت المدافع ونيرانه رجال معه قلوب أكسى من البالو ولي يسري في وريده شريانه وفوق التزامة الرجلاب به نقود ما خانه بوضعين جيا الروح بخيانة. لنا حق فيهم نفتخر فعلهم مشهود وجه العدو اللي تزايد بطغيانه قليل العدد بس انت يا ربنا موجود بك الحال والجوه فزعتك مليانه تدور المعارق وفزعت للنصار يهود جيوش وسلاح فاتكم صنع بالدانة ولا غيرك انت ساعد اخواننا بجنود تعاليت لا تبقي على الكفر وعوانه فلا ينتصر مخلوق من رحمتك مطرود بلا رحمتك ما تنفع قوة ايمانه ولا ينهزم شخص لو انه بدون عضو دام انت تذكرك في فواده وبرسانه مضى ما مضى والسال فحاب لها معدو ولا غيرك انت حلها وانت سلطانة فلا عاد باقي غير الاطلال بغسود وذمعات عجوز تشتكي فاقد ورعانه دمار وجثث وسط شوارع كلاها دود ظلام مخيف بسمة ما لها خانه وجاني من الأخبار عود لقاله عود تحت ضلطوفة مسجد هد بنيانه وقال أسألت بالله وش معك وش مفقود عسى ما خسرت أرواح قال العصى عنا أنا بات قدر رمي وهد العور والعصا في راس من زاد عصيانه فسرت الذي مكان له ناظر معقول وهو يعيش من شاني ونعيش من شانه عجوز تسامرني وفلا العباد ربو وإذا حاس فيني حاجة تنتاد مع عيانه عجوز ولا لغيرها والد ومولود عجوز ربيع القلب شوفاه وبستانة عجوز بيمنها الفرح والأماني سود مظالي معها عمريا صعب نسيانة إذا جيتها تبذل بذلي المجهود تحاول تريحني وهي حالة عبانة وفي يوم جيت وشفت بيتي وقلت العجوز كد في بيت جيرانه سألت سألت لا أحد رد لي مردود أثاري عجوز ميته وسط مسكنا. ما غنى هو الواحد الفرد الصمد عالياً شانه لخلي طريق الكفر قدامهم مسدود بل الغام ولا في عصى العاد وضغانا ما سئ كثير رحمة يصفر المضو ويكتب لنا نصر والسلام عنوانه وترجع لنا من طواها الزمن به الكفر خسرنا والاسلام ربحانه وترجع لنا من السمن الكفر ربحانه وترجع لنا من السمن الكفر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إذا أقدم أقبل لا تخف لا تتردد فلك الجنة ولخصمك النار في <تصفيق> لا تخاف لا تخافن كن كان لنعزة تريد شفي في عروقك وانتفض لا تخافن كن كان لنعزة تريد لمروحك تالياتها تنقبض سوكها يا أم الشراح تصبح شهي لمروحك تالياتها تنقبض سوكها يا شف دمك في عروقك وانتخب لا تخاف ان كان لنعز تريد شف دمك في عروقك وانتخب لا تخاف ان كان لنعز لا تقولوا لا تعيدوا تفترض جاهدوا بعض ادعونا الله لا تقولوا لا تفترض الله شديد بالدمك في عروقك وانتفض لا تخافن كنن العزه في عروقك تفض لا تفاف، ان كان تريد <تصفيق> للعدو النذل وقف لا يصير احساسك بدينك بني <تصفيق> للعدو النذل وقف لا يصير إحساسك بدينك بني شفت دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد شفت دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد التفاف أبو خلا ينخفض ما يفك. الحديث انت فوقه ما يفکر سيف الشجاع